وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنُزٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ وَإِنْ نَزِّلْ عَلَيْكُمْ مِنْ دَهْرٍ مِنْ جُنُزٍ مِنَ السَّمَاءِ إلا صيحة واحدة فاذا هم خامدون إن كانت إلا صيحة واحدة فاذا هم خامدون يا حسرة على العباد يا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 نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون وجعلنا فيها جسات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته فلا يشكرون افلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن فِيهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ وَآيَةٌ لَّهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ وَآيَةٌ لَّهُمُ النَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ يَسْتَقِرُّ لَهَا ذَلِكَ تَقْديرُ العَزِيزِ العَلِيمِ ذَلِكَ تَقْديرُ العَزِيزِ العَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ لالشمس انبغي لها ان تدرك القمر ولليل سابقنها فالشمس انبغي لها ان تدرك القمر ولليل سابقنها فكل لكن يسبحون yes,